حسبهم جهنم يسلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ